تَفَرُّو يُعَلِّمُونَ النَّاسَ ٱلْقُرْءَانَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ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 يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَ நில பயச முல وَنَقَضَ عَلِيمٌ لَّمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ وَلَبِ فما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا وتعلموا உம்மு وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والكتاب والله يا اختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم